فأخرجنا به أذواجا من نبات شتى قلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولنها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها أخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا لا نُقِرِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانَ سُوَاعٍ قَالَ مَأْوِيُكُمْ يَوْمَ الزِّينَةِ وَأَيُّ يُحْشَرُ النَّاسُ غُحَاءٌ فَتَوَلَّ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كِيْدَهُ ثُمَّ أَتَى لا تسترو على الله كذباً فيسحقكم بعذاب، فقد خاب من استرى، فتنازعوا أمرهم بينهم وأسر النجوى، قالوا. أن يخرجكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المسلا فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلا